فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتحد الله ولد سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له خاضعون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 كَذٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إِنَّ